بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم أو 119. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواه أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون نستهنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك و في لقائين متتابعين إن شاء الله تعالى سنتحدث عن نبي الله يصف. وفي هذه الصورة المباركة من جليل العظاة ما الله جل وعلا به عليم وقد مر معنا ذكره في لقاء سابق لكنه كان حديثا عن بعض آيات أما في هذين اللقائين المتتابعين سنحاول أن نأتي على الصورة مجملة ما استطعنا قال الله جل وعلا في فواتح هذه الصورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت وحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أين رأاهم في المناء فهذه تسمى رؤية ما الرؤية على الصحيح نحن نذهب إلى أن الرؤيا غيب يطلع الله عليه ملك فيرى هذا الملك شيئا مما أطلعه الله عليه في اللوح المحفوظ فيأتي هذا الملك للنائم فيضرب له مثلا يضرب له ماذا مثلا عن الشيء الذي رآه الملك عنه رآه الملك عنه فتأويل هذا المثل هو تعبير ماذا تعبير الرؤية فهذا يصيب في التعبير وهذا لا وهذا لا يصيب واضح فيصبح بمقتضى هذا أن الملك علم بتعليم الله إياه أن يوسف سيصل إلى أن يكون عزيزا لمسر وأن أبويه وإخوته سيأتون ويسجدون له سجود تحية إجلال وتقدير لا سجود عبادة فالملك ضرب هذا الأمر الذي رآه ليوسف واطلع عليه واطلعه الله عليه ضربه على هيئة مثل كيف كان المثل أرى يوسف في المنام أراه الملك ان شمسا وقمرا وأحد عشر كوكبا يسجدان له واضح. واضح هذا معنى الرؤية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من النبوة إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له أي الرؤية الصالحة ظاهر هذا فيوسف عليه السلام رأى هذه الرؤية قصها على أبيه يا أبت إني رأيت فيعقوب عليه السلام فقه الرؤية وعلم أن هذا الإبن سيكون له منزلة عظيمة لكنه الآن أيوسف صبي فخاف عليه من كيد إخوته إذا علم فأمره أن يكتمر الرؤية ومن هنا جاء الأثر كل ذي نعمة محسود واستعين على قضاء حوائجكم بالكتمان قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال له بعد ذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى, من وعلى آل يعقوب من آل يعقوب؟ إخوة يوسف وأقرباءه فيصبح بمقتبى الدليل القرآني أنه جرت سنة الله في خلقه أنه إذا أكرم رجل ينال من حوله شيء من تلك من تلك الكرامة قرابته أهله ذوه ينالون شيئا من تلك الحفاوة من تلك الكرامة سواء كانت في أمر دين أو كانت في أمر دنيا بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم من بني من هاشم فنال بن هاشم الشرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منهم فلا تجز عليه الصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن أحدهم أي من قريش حتى يحبكم لله ثم لماذا لقرابة فقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتهم ينتفعون جعلتهم ينتفعون نفعا مقيدا لما قال العباس له يا رسول الله إن, بعض بني, إن بعض بني قريش يجهوني قال والله لن يؤمن أحدهم أن يكتمل إيمانه حتى يحبكم لله وهذا حق لكل مؤمن ولقرابتي أي لكوني أنا منكم فهذا معنى قول يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحادث ثم إن الإخوة وهذا أتكلم أنا عجلا على عجل لأن القضية معروفة لكن سأقف عند المواطنة يغلب على الظن لأنها غير معروفة عمدوا إلى أن لا يقبلوا بالوضع الحالي, الحالي. في, في علم ال... هذا لماذا أسميه لكن في علم المعاصي من يقول أعصي ثم ثم أتوب فلنقل من نزغات الشيطان أن يأتي للإنسان ويقول أعصي ثم أتوب هم ماذا قالوا قالوا أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالح يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وهذا مما يستزل به الشيطان بعض بني آدم يقول أنت الآن شاك ثم تب إلى الله أنت الآن اخترس ثم تب وأبن مسجد أنت الآن افعل ثم تب وغير طريقتك لكنهم لما قبلوا بهذا جرت عليهم هذه المعصية عقوق والد وهجران أخه وذله في الحياة كما هو معلوم في القصة جاءوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف وهذا يدل على أنهم كانوا من قبل يسعون إلى أن ينفردوا بمن بيوسف بعد أخذ وعطاء وإظهار من محبة قبل أخذوه كما هو معلوم ألقوا في غيابة الجب عادوا قال ربنا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لم, لم يجد حلا إلا أن يتحلى بالصبر على الحال الأخر التقط يوسف فرح به من التقطه بيع بثمن بخص وهذا حررناه تفصيلا في لقاءات ماضية ثم آل به الأمر عليه السلام إلى أن يدخل قصر عزيزي عزيزي مسلم هنا نجاه الله جل وعلا من كيد ماذا من كيد الإخوة نجاه الله من كيد الإخوة ليدخول عليه السلام يخرج من حسد الإخوة إلى كيد إلى كيد النسوة يخرج من حسد الإخوة إلى كيد إلى كيد النسوة لما دخل قصر العزيز أتاه الله ألقى الله عليه وسامة عظيمة فتنت به امرأة العزيزة قال الله ورودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي احسن مثوى إنه لا يفلح الضالي قال بعض المفسرين إنها بعد أن دعته إلى نفسها عمدت إلى صنم في البيت فسترته قال لها ما تصنعين قالت أستر ما أفعل عن هذا الصنم قال أتستحيين من صنم لا يضر ولا ينفع وتريدين أن لا أستحي من الله الواحد القهار يجب أن تعلم أن أعظم ما يحجم بك عن المأصية أن تعظم أو يعظم قدر الله في قبك أعظموا ما يجعلك تحجم عن المأصية أن يعظم قدر الله في, في قلبك نجاه الله لما نجاه الله خرج مع الباب تبعته قدت قبيصه إذا بالزوج سماه الله سيد ألفيا وجد سيدها لدى الباب بادرته لتدفع التهمة عن نفسها ما جزاء من أراد بأهلك سوء ثم حكمت إلا أن يسجن أو عذاب أليم لفرط محبتها له خافت أن زوجها يقتله فاختارت له السجن حتى تراه إلا أن يسجن أو عذاب أليم دافع عن نفسه ولا ينبغي بمظلوم أن يسقط أي كان قال هي رودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها كان قميص قد قبل صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميسه قد من دولين فكذبت وهو من الصادقين فبين لهم أنه صادق حاولوا أن يطول قضية قال ربنا في أسلوب قرآني عظيم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدقه ليسجمنه حتى حتى حتى ينتهي الناس فسانع النسوة بما كان من نبي الله يوسف بما كان من امرأة العزيز ومن ومن أخذنا يلمزنها ويعرضنا لها بالحديث فجمعت هن هن هن أي النسوة لم يكن يقدحن في أنها تعلقت برجل لكن يعجبون كيف تتعلق بغلام يخدمها فهي امرأة العزيز من طبقة عالية لكن كيف تتعلق بغلام يخدمها هذا الذي استنكره مما استنكره وكيد النساء سماه الله عظيم أو سماه الله في كتابه عظيم على لسان العزيز جمعتهن احتلت لهن متكهة كل لوحات منهن سكينة كما هو ظاهر القرآن دخل عليهم قال ربنا فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرى إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم تنني فيه وقصرت آخر المطاف أنه لجأ إلى ربه واستعاذ بالله من كيد نسوة فتغير الحال عاد لا إلى الجب بل إلى السجن كان في, كان في والده معظما ثم بعد ذلك انتقل إلى الجب خرج من الجب إلى بيت العزيز معظما ثم انتقل من البيت العزيز الذي عظم فيه إلى السجن مر معنا كيف دخل السجن وكيف عبر الرؤية خرج الساقي الذي أخبره يوسف أن غالب ظنه أنه سينجم أصبح الساقي هذا مقربا عند الملك يكتب الله أن الملك يرى الرؤية يقصها على من حولها والله لو كان الذين حوله أعلم أهل الأرض لما أجاب حتى ماذا يمضي قدر الله من لم يحسن حتى الخطاب قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين حتى لا يبقى الملك متعلقا بهم طرفة عين الملك لا يعرف الله ولا يعرف يوسف كان كافرا تكلم الساق قبل الملك بعث الساقي إلى من؟ إلى يوسف دخل الساقي على يوسف يوسف عند غير الساقي السجين لكن عند الساقي الصديق لأن هذا الساقي أكبر دلالة على أنه حر بمعنى الكلمة ما معنى حر بمعنى الكلمة؟ الذي يسوقه علمه وليس رأي الناس الذي يسوقه ماذا علمه وليس رأي الناس وإلا ما رأي الناس ما رأي السلطان ما الرأي العام في يوسف سجين لكن الساق لم يقبل هذا كله قال يوسف أيها الصديق قال تقال لسجين لكن الساق اعتمد على علمه الذي هو مقتنع عليه ولذلك ممكن أن تأتي لرجل يقبل أن تضرب عنقه ولا يقبل أن يخالف علماً علمه الله إياه ولا يقبل أن يخالف علماً علمه الله إياه قال يوسف أيها الصديق وافتنا وقص عليه الرؤية قال نبي الله أخبرهم بتعبيرها تزرعون سبع سنين دأب عاد الساقي ما لأمتفه مما سمع أخبر الملك وكان يقيناً للملك عقل الملوك غير العامة فرؤية الملك الرؤية لها ارتباط بالشخص فرؤية الملك تكون في الشيء العام لكن رؤية أفراد الناس والغالب تكون في الشيء الخاص لو رأى هذه الرؤية غير الملك ربما يوسف لا يعبرها بهذا التعويل لكن لما رأىها الملك علم يوسف أن هذا الملك يتق... مسؤول عن رعية كاملة فهو يتكلم في الشأن العام لا في الشأن الخاص وليس في الرؤية أنه يأتي عام يغاث فيه الناس وفيه يأسرون لا يوجد لكن فهمها يوسف من أين كل شيء له له نهاية فالملك قال أرى بقرات سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع زمبرات خضور ما بعد سبعة ما الرقم الذي بعد سبعة ثمانية فعلم يوسف لو كانت الحال ذمانية كان الملك قد رأى ذمانية لكن ما توقف الملك عند العدد سبعة علم نبي الله عليه السلام أن ما بعدها لن يكون مثلها وإلا لا يحق بها قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأصرون والملك ملك قال اتوني به واكتفى رجع الساقي فابى نبي الله أن يخرج قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم سألهن الملك بنفسه أو عن طريق غيره ما خطبكن إذ راوتتن يوسف عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصها صليحة أنا روته عن نفسه وإنه من الصادقين اختلف العلماء فيما بعدها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هل هي من كلام يوسف أو من كلام امرأة؟ العزيز والذي يترجح عندي والعلم عند الله أنه من كلام يوسف والمعنى ذلك الذي دفعني لأن يعرف تعرف براءة حتى يعلم العزيز أنني لم أصنع شيئا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرل أنفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نقول يستبعد أن امرأة كاثرة تقول مثل هذه العبارات وما أبرل أنفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم وهي امرأة ليست مؤمنة أصلا صعب أن ينسب لها مثل هذا الكلام فنقول العلم عند الله أن هذا من كلامي من كلام يوسف لما بلغ الملكة هذا المقال تغيرت الحال لينضي قدر الله وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي أجعله مقربا وكل ذلك بقدر الله فلما جاءه وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين الحروف هذه مين مكافنون تدل دائما على التمكين والحفظ الله سمى النطفة في الرحم قال ثم اجعلناه نطفة في قرار مكين هذا كجذر لغوي هذا معنى قال إنك اليوم لدينا مكين أمين بدره نبي الله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال أصدق القائلين وكذلك مكنا ليوسف من الذي مكن له الله أي مطلوب عظم أو حقر يطلب من. وأي مخوف مرهوب يدفع بمن يدفع بالله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا من, من دعائه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم اجعلنا برحمتك ممن توكل عليك فكفيته وصلى الله على محمد وآله ونتابع في اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله Lõuel on see, et ma olen nagu, ma olen